و الحد على التمشق بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله و الدعاء للهدى و الدلاله على الخير ابتغاء وجهه و مرضاته و قربه و ثوابه سبحانه وتعالى اللهم اكرمنا بنور البحر واخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لقد ب د أ ن ا في ا ل م ح ا ض ر ا ت ا ل س ا ب ق ة في الكلام على المنع نوع من أ ن و ا ع الاعتراضات يسمى المنع وقلنا لكم أ ن المنع هو أ ه م ه ا منح واهم و أ ك ث ر ه ا والمنع يعني أ ن المعترض يقول للمستجد لا أ س ل م أ ن ما ذكرته عنده لا أ س ل م ان ما ذكرته هو ع ن م ه م ا م أ م ن ع أمنع هذا أ ق س ا م ك ث ي ر ة ل أ ن ا الان افترض القياس بفترض أ ن ا أ م ن ع العله أمنع... امنع كون هذا الوصف هو ا ل ع ل م أ م ن ع حكم ا ل أ ص ل أ م ن ع وجود ا ل ع ل ة في الفرع أ م ن ع كون حكم ا ل أ ص ل معلل هذا أ ن ا أ ق و ل لك الان قياس عندي إ ي ش مقدمات القياس في عندك أ ص ل ه في حكم الاصل وفي فرع ف ي عله تمام المنع ياتي عليها ا ل أ ر ب ع ه ق ل ه ا لا اسلموا ان ا ل ع ل ة كذا لا أ س ل م أ ن ا ل ع ل ة م ت ع د ي ة بل العله ق ا س أ ه لا أسلم إن حكم ل اسلم أ أ ن حكم ا ل أ ص ل معلق لا أ س ل م وجود ا ل ع ل ة في ا ل ف ر ق وهكذا, وهكذا. تعكتب ايش معنى ا ل م ط ا ل ب ة قلنا ما معنى ا ل م ط ا ل ب ة هو ع ب ا ر ة عن منع العله و ل ي ن ماذا سميت م ا ل م ط ا ل ب ة ل أ ن المعترض يطلب من المستدل تصحيح علته تمام المعترض يطلب من المستدل تصحيح علته ما الدليل على أ ن المنع مقبول نالكم لو لانه لو لم يكن مقبولا ل أ د ى إ ل ى تمسك المستدل بما شاء من ا ل أ و ص ا ف ل أ ن ه ي أ م ل أ ن لا أ ح د يعترض عليه وهذا ممنوع أ ن يتمسك بما شاء من ا ل أ و ص ا ف ل أ ن ه هو ى إ ذ ن يلزم منه أ ن هذا ايش أ ن ه مقبول أنه إيش؟ فعلى ذلك قلنا إ ذ ا اعترض عليك المعترض ب أ ن ه يمنع أن ه ذ الو... ان الوصف هذا... أ عل... هذه ا ل ع ل ة أ ن ت ترد, بيش... ترد عليه ببيان ي عليه ش ترد ب أ ن هذا الوصف عله بطريق من ق ر ق التي تدل على ا ل ع ل ي ة مسلك من مسالك ا ل ع ل ة ا ل س ا ل ق ه ذ ا كله تعرفنا عليه بيش في الدرس ا ل م ا ض ي ه ن المنع ه ا ا ل ا م ا ل ل ا ق من الرحيم صلى هو عليه م به وصف عمليه العلم ن التي م ل العل من عوص ايمن و ا ع ت ب ا ر ه فيها وهو مكبور جزمه كقولنا في ارسال الصوم بغير ج م ا لأكل م ن ذلك ا ل ا ل ك ف ا ر ة ش ر ع ة للزجر عن الجماء المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحدي ف إ ن ه شرع ة للزجر عن الجماء الزنا وهو مختص بذلك فيقال لا نسلم أ ن ه ا ش ر ع ة للزجر عن الجماء بخصوصه بل عن ا ل إ ف ط ا ر المحذور فيه أ ي في الصوم بجماء او غيره وجوابه ببيان اعتبار ا ل خ ص و ص ي ة أ ي خ ص و ص ي ة الوصف في العله ك أ ن يبين اعتبار الجماع في الكفاره ب أ ن الشارع رتبها ع ل ي حيث أ ج ا ب بها من س أ ل ه عن ج م ا ئ ه كما مر و ك أ ن المعترض بهذا الاعتراض ينكح ا ل م ن ا ت ق بحذف خصوص الوصف عن اعتباره في العله والمستدل لا ي ح ق ق ف إ ن ه يرفع النزاع طيب قال ومن المنع المطلق يعني غير المقيد قال ومن المنع المطلق تمام منع وصف ا ل ع ل ة ا ل أ و ل اللي سبق معنا ي ش و اللي سبق معنا منع ع ل ي ة الوصف كل الوصف ليس ليس ع ل ة هنا منع وصف ا ل ع ل ة هذا الحكم معلل, لكن ليس الوصف الحكم معلل لكن ليس هذا الوصف و ا ل ع ل ة الحكم معلل لكن ليس هذا الوصف و ا ل ع ل ة لكن هناك منع عليه الوصف يعني ق د ن ق و ل ان الحكم هذا ليس معلل أ ص ل ا أ م ر تعبد امر ايش ت ع ب طيب قال ومن المنع المطلق منع وصف ا ل ع ل ة أ ي منع اعتباره فيها يعني أ ن هذا الوصف غير معتبر في العله ما معنى ان هذا الوصف غير معتبر في العله يعني يعترض الخصم يقول ان هذا الوصف غير معتبر في العله طيب ركز معي ايوه طيب هذا قال م ق ب و تزمت مقبول تسلم ل أ ن هذا ليس منع العله ذاتها و إ ن م ا منع الوصف هذا أ ن يكون عله منع أ ن يكون هذا الوصف عله ف ك أ ن لدى المعترض وصفا ً آ خ ر قائل انا ابي اجيب لنا ا ل م ث ا ل ركزوا م ع ي ن انتم تعرفون حصل الخلاف ف ي م ن أ ف ض ر بغير الجماعي في رمضان أ ف ض ر م ت ع م ل ب ا ل أ ك ل والشرب هل عليه ك ف ا ر ة أ م لا م س أ ل ة مختلف فيها بين ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ف ي ة والحنفية والحنفي عندهم تجب ا ل ك ف ا ر ة و ا ل ش ا ف ع ي ة ما تجب عندهم ك ف ا ر ة تمام جميل جدا هذا ا ل آ ن الشافعي يريد يبين اجمعين ل يبين ان ا ل ك ف ا ر ة خ ا ص ة بالجماع في ا ل م ن ي أ ت ي بقياس طيب أيها ا ل آ ن القياس خذوا لكم ن ظ ر ة د ق ي ق ة ونختار واحد ي س ي غ لنا على السبوره لانه س ع ة أ ن ا واحد ي س ي غ لنا على ا ل ق ي ا س على السبوره في ط ر ي ع بمن أ ف ط ر ب ا ل ت م ا ع فقط أ و بمن أ ف ط ر حتى ب ل ا ل أ ك ل والشرب ا ل آ ن نريد ان تاتي لنا بقياس ش ا ف ع ي ة الذين يرون أ ن ا ل ك ف ا ر ة م خ ت ص ة ب ا ل إ ف ط ا ر بالجماع ف ض ل أ ي ن القلم نعم تفضل اكتب ع ل ى المواقف س ت اكتب فضل القياس الكتاب أعطوه اسمع فوق تجيب الافرع تحت الاصل تحت العزل كذا كذا قياسا على كذا ف جامع كذا ي ل ا ب س ر ع ة لفظ ايش العله ا ل ا ج ت ه ا في ج ا م ع ت م المشروعيه م ا للزجر عن الجمع اين العله شفتك مركز للسلامه ل من لم يعرف بالقياس فليس ش يفكر كنفار الشاكري ونحن نعرف ت ا ع ه الكفاره م ي نحن نريد ل م اللي ي ن س ت ف د ا دراستنا الله من نفهم نحن نعرف كيف بالايطاله أ ف ا من بالإبطار م شبه قياسا على اختصاص الحد السنه لماذا الحد ما يعتمد على السنه فقط لا يدفع شيء لا ليش وجه الخصوصيه الزجر على ا ل ج ب ا ا ل ز ج ر علي الجماع بخصوصي ا ل ز ج ر علي الجماع ها ها ها المعتقد قال لا اصدق أ ن الزجر عن الجماع والعله بل العله هي ماله مطلق سجل يعني الزجر غير مقيد بقوله اجماع اقرا أ اقرا ل م أ طيب ق ل اسمع قال ومن المنع المطلق منع وصف ا ل ع ل ة أ ي منع اعتباره فيها فما منع اعتباره ف ي ه الوصف أ ح د أ و ص ا ف العله منع اعتباره فيها فقوله الزجر عن الجماع هذا غير معتبر في ا ل ع ل ة و هو مقبول جزما باصلاح ا ل أ ص و ل ي ي ن و المناظرين بدون خلاف كقولنا نحن ا ل ش ا ف ع ي ة في إ ف س ا د الصوم بغير جماع ك أ ك ل من غير ك ف ا ر ة ما نوجب ا ل ك ف ا ر ة نريد نبين ان هذا ما تشبيه ف ك ف ا ر ة و انت ا ل ك ف ا ر ة مختصه بالجماع نقول ماذا اسمع ا ل ك ف ا ر ة ش ر ي ع ة للزجر عن الجماع ا ل م ح د و ر في ا ل ص و ت فوجب اختصاصها به تمام كالحد تمام ا ل ك ف ا ر ة ش ر ي ع ة لماذا إ ي ش ا ل ع ل ح ق ا للزجر عن الجماع للزجر عن الجماع شوف ليش مطلق الزجر ولكن الزجر عن المحذور خصوم فوجب اختصاصها ب ا ل ج م ع مثل الحد ف إ ن ه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك وهو السمورة هذا مختص السمور جميلة تمام بالجمع وخلنا تختص اختصاص صدنا صيغة بذلك بالإيش بالإبطال لك الحياس على لك الكفارة على الحد نحن حياسا بالزنا تمام بجامع كل منهما الزجر عن الزنا عن الجماع بخصوصه قال س م ع فيقال ا ل آ ن الاعتراض ة فيقال لا نسلم أ ن ه ا ش ر ي ع ة للزجر عن الجماع بخصوصه بل عن ا ل إ ف ط ا ر المحذور فيه يعني لم تشرع للزجر عن ا ل ج م ا ع بل ش ر ي ع ة للزجر عن ا ل إ ف ط ا ر مطلق الزجر عن ا ل إ ف ط ا ر ليس الزجر عن ا ل إ ف ط ا ر المحظوظ بل مطلق الزجر أ ي في الصوم ب ي ش ت م ا ع أ و إ ي ش أ و غير نعم اذا ركز ب ي إ ذ ا هذا ا ع ت <تصفيق> ر ا ض إ ي ش أ ن ا أ ن المعترض ا لا, لا اسلم أ ن كل الوصف الذي ذكرته ع ل ّ ل ه العله هي مطلق الزجر بس تمام هذا اعتراف ض طيب ايه كيف يكون الجواب الجواب ن أ ت ي بالدليل الذي يبين اختصاص اختصاص وجوب ا ل ك ف ا ر ة بالجمع قال وجوابه ببيان اعتبار ا ل خ ص و ص ي ة وجوابه تمام وجوابه ببيان اعتبار ا ل خ ص و ص ي ة و ج و ا ب ه جواب هذا الاعتراف أ ن نبين تمام أ ن خصوص الجماع معتبر في العلم أ ن خصوص الجماع معتبر في العلم تمام ط ي كيف قال أ ي خ ص و ص ي ة الوصف ا ل ع ل ة كان يبين اعتبار الجماع في ا ل ك ف ا ر ة ب أ ن الشارع صلوات ربي و سلامه عليه ص ل و ه على رسول الله <تصفيق> اللهم صل ي و سلم و بارك عليه ب أ ن الشارع صلوات ربي و سلامه عليه ر ت ب ه أ ي الكفاره عليه يعني على الجماع حيث أ ج ا ب بها من س أ ل ه ا أ ت ي ت ه لي و أ ن ا ص ا ئ ب امره النبي إ ي ش فيما تدبيره جامعت ه ف أ ع ت ق كما تقدم معنا في مسلك الاليمه طيب قال كما حيث أ ج ا ب بها من س أ ل ه عن جماعه كما أ م ر تمام اتضح لك ا ل آ ن اتضح لك الاعتراف اتضح لك الجواب الاعتراف منع وصف ا ل ع ل ة يعني منع اعتبار احد الاوصاف في العله الجواب نرد عليه ببيان خ ص و ص ي ة هذا الوصف في الاعتبار ان, ان هذا الوصف معتبر بخصوصه طيب إ ذ ا عرفت هذا إذا أنت مطلقا هناك الزجر كذلك ك م الزجر ق ا للشعر والله والمصر ا تبوح الزجر عن الجماع الزج عن ا ل ج م ا ع أو ء الزجر ا عن الافطار هذا بال كلهم هذا الزجر عن ا ل إ ف ط ا ر بالجماع وهذا لزجني عن ا ل إ ف ط ا ر ليس مطلقا بالافطاره <تصفيق> يعني الشافعي ب ا ل إ ف ط ا ر بالجماع ي بالإفطار قال شريعه تمام شريعه ا ل ك ف ا ر ة للزجر ي عن الافطار أم مقولي الجمع يعني عن إ بالجماع ق د عمدا عمدا القلاء الشافعي الحنفية وغيرهم يقولون للسجن ا عن ا ل إ ق ط ا ر أ ل غ و ا ركز و ا معي وهذا ت ق د م معنا أ ص ل ا في إيش في تنقيح المناط الحنفيه و ا ل م ا ل ك ي ة أ ل غ و ا خصوص الجماع عن الاعتبار والشافعيه تمام يعني بينوا خصوصيه لا ا ل ج ا ع بس ولهذا الان سيقول لك وكان المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط المعترض ينقح المناط كيف يحذف خ ص و ص ي ة ا ل ج م ا ع ة عن الاعتبار قال بحذف خصوص الوصف عن اعتباره في العله أ م ا الشافعي المستدل لا يحققه. أي يحقق ه أ ي يحقق المناط العله عنده كلها ج ا ه ز ة يتحقق من وجودها فين قال والمستدل لا وكان المعترض ينقح المناطق والمستدل لا يحقق يعني وكان المستدل ا يحقق ه يحقق المناطق ببيان اعتبار خ ص و ص ي ة الوصف فايه ما يقدم قال لك تحقيق المناطق تنقيح ا ل م ن ا ط تحقيق ا ل م ن ا ط مقدم على تنقيح ا ل م ن ا ط لماذا ل أ ن ه ما يكون تحقيق المناط إ ل ا بعد تنقيح له الا فيقدم لرجحان تحقيق المناطي لماذا ل أ ن تحقيق المناط هذا يرفع ليش قال فانه إ ن ه يرفع ل ز ا ف إ ن يرفع ليش النزاع طيب هذا اتضح لك إ ذ ن هذا هو منع هذا منع وصف العله هذا هو المقصود بمنع وصف, وصف العلم تمام منع وصف العلم السابق منع كون الوصف ا ل عله في فرق السابق منع كون الوصف عله كله الوصف هنا لا منع كون الوصف عله لا هذا الوصف ك و ن ل عله يعني في الغالب يكون هذا بالعلم المركبات العلم لا ي ش ب المركبه طيب جميل جميل هذا الكلام جميل بعد يا شباب ما عرفنا هذا ما بعد ما عرفنا هذا تمام ا ل آ ن بننتقل إ ل ى نوع ما زلنا في المنحه اول منع كان معنا منع ع ل ة الوصف الثاني ا ل آ ن منع وصف له ا ل ع ل م الثالث الان بنجيله في المنع ايضا منع حكم ا ل أ ص ل منع حكم كل واحد من المنوعات هذه المنوعات جمع منع معناها لا أ س ل م أ ن هذا كذا منع حكم ا ل أ ص ل معناه المعترض يقول للمسلم ي ن لا أ س ل م أ ن حكم ا ل أ ص ل م ا ذ ك ر لا أ س ل م أ ن حكم ا ل أ ص ل ماذا ما. ذ ا لا يقرا تم ومن المنع المطلق منحكم ا ل أ ص ل و ل ا ص ح أ ن ه مسموع كمنع وصف العله فان يقول الحنفي الاجاره عقد على منفعه ف ت ب ت ل ب الموت كالنكاح よく聞いてみると。 はい。<音楽> هكذا معي تمام معي الان بناتي ل منع جديد ع ر ف ن ا منع ق و ن الوصف عده عرفنا الثاني منع وصف ا ل ع ل م ا ل آ ن الثالث منع حكم ا ل أ ص ل ما معنى منع حكم ا ل أ ص ل يقول المعترض للمستدل لا أ س ل م و ا ان حكم ا ل أ ص ل ما ذكر لا أ س ل م أ ن حكم الاصل ما ذكر السؤال الذي ي ف ط ب نفسه هل هذا مقبول أ و ليس مقبول هل ي س م ع هذا الاعتراض أ و ما ن س م ع الا أ ص ح أ ن ه يسمع طيب اذا قلتم الاصح أ ن ه يسمع هل ينقطع المستدل عن ا س ت د ا ل ه أ و لا ينقطع الاصح أ ي ض ا أ ن ه ما ينقطع له إ ب اثبات فهم الأصلي إ حكم الاصل له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 كتابه له ثالث طريق ثالث س و لنا السؤال اول مرحبا هذا القلم تحسب ب ر ح ف ا そうだ。 موضع خلاف ونزاع, موضوع خلاف ونزاع. الاختلاف هل الاداره عن المنفعه او لا هذا موضع خلاف ونزاع من هذا الذي يقارب يقول الاداره عقبه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 ي ق ر أ في غ ا ي ة ا ل و ص ف هذا ا ل م ض ك ن وهذا في م ح ا ض ر ة بعد المغرب في ا ل ك ل ي ة عظم فيها كذا وهكذا ضروني <تصفيق> موضع من نعينك النجاح ابني يا المراقبة أسلم هل عقد ا ل إ ي ج ا ر ه يبطل بالموت ام لا هذا هو و ض ع النزاع هذا محل النزاع محل النزاع هل عقد ا ل إ ي ج ا ر ه يبطل بالموت أ م لا يعني واحد سوا عقد الاجاره لما يموت المديره او المسائل يدعي عقد الاجاره هذا م و ض ع النزاع, النزاع يمشون ا ل عقد ا ل إ ي ج ا ر ه تمام يبطل بالموت أ م لا ه ا و الان ق ل ه م لا بد نحن دائما نقولكم يا ج م ا ع ة هذا من ا ل أ س ا س ي ا ت تحرير محل ل ة ن ز ا من اجل الشخص ب يستدل من اجل يستدل لمحل ل ة ن ز ا الآن الان ايش قلت هل عقد ا ل ا ج ا ر ة ي ب ط ل ب ي ش بالموت ه ا ا فضل سوي لنا اول شيء الفرع ثم الاصل ثم العلم اين الفرع بيتقول ايش بي بي ل ولا لا يبطل؟ عقد, انت انت طيب عقد, الدليل؟ الدليل؟ عقد الاجاره يبطل بالموت ما الدليل ايش الدليل يبطل بالموت ما الدليل ايش الدليل تمام عقد الاجاره يبطل بالموت اذكر ما دليلك طيب ا تفضل استدل ا ن عندك دليل من القياس لنكون الدليل ق ي ا ش ا ً على من على على تمام؟ بكلانها هذه بكلانه الله يعود ن ي على منه ك ا ي ت كيس ا ل ا ش ا ر ة على, على... على بكلانها قياسا ً ع ل م ا ل ا أ ي ن ا ل أ ص ل على مخلاله يمانه اين الاصل ي ي <تصفيق> <أين هو؟ تصفيق> الأصل؟ الأصل؟ الأصل. الأصل؟ ما هو الاصل ا ل أ ص ل النكاح ممتاز ا ل أ ص ل النكاح تمام ما حكم ا ل أ ص ل ما حكم ا ل أ ص ل نريد حكم ا ل أ ص ل نحن ا ل أ ص ل ب ل ت النكاح تمام عليك ا ل أ ص ل النكاح إ ي ش حكم ا ل أ ص ل فطلانه و بلا ببلد إ ذ ا حكم ا ل أ ص ل إ ي ش هو وطلان أكسوا م ع يهمنا ي حكم ا ل أ ص ل ل أ ن ي عندي المنع يبدع عليك وحكمنا ا ل أ ص ل يهمني تمام لحظه اصبح ما نريد العلم ما نريد العلم ما عد ما نريد العلم إ ذ ا أ ن ت قلت عقد الاشاره يبطل بالموت ا س ت م ط ت هذا الحكم على أ ي أ س ا س قال قياسا على النكاح هذا ا ل أ ص ل النكاح ما الحكم الذي فيه يبطل بالموت يبطل ب ل اين بالموت أ ا ل ع ل ة أين العلة بين ا ل أ ص ل والفرع ا ل أ ص ل النكاح والفرع ليش ا ل ا ج ا ر ه اين المعنى الجامع بينهما أ ي ن العله ا ل ع ل ة البطلان ولا إ ي ش أ ي ن ا ل ع ل ة أ ي ن ا ل ع ل ة يلا س ر ع ة ا ل ج ا م ع إ ي ش البطلان ولا ماذا تاتي تاتي تفضل تفضل شوف الكتاب شوف ا ت ا ب طلع ا ل ع ل ة طلع ا ل ع ل ة وهذا اهم شيء عندي هذا اساسي هذا الواحد بس يفهم ر س ي اقساد الكتاب كلها حول هكذا ا يسر عليه م حد النزاع الحكم الاصل وحكمه العيله بس جامع ايش ا ل ن ق ه ما ه و وش البطلان. هذا البطلان هذا البطلان حكم الاصل、أصل. هذا الحكم استمطر انت كيف يكون حكم استمطر انت استمطر حكمان انت استمطر فكيف لو كان لو كان ما هو البطلان ولد مان يجوز ان يكون العلم حكمان شرعي لكن هو الحكم ن ا س ت ط ل ي ا ل ج ب ي ا ل ت ا هو ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ي ه ايه ا ايه ايه ا ايه ي ه ه ايه ا ي ايه ا ا ي تامل اين المعنى الجامع اي بما لا ي ق ا ش على البيع البيع يبطل بالموت انا بعت ك حالي وبعدين موتتهم ما بطل البيع هدوم ر و ش و لا لا ما بطل خاص ت ا خ ل ا ب ي ع ا د في ا ل ع ل ة م ر ك ب ة العلة مركبة يا ابنين العلة مركبة فيها حادتين تشوف مره كثيره لا تندمج وجهه مقصوره لا لمحل ا ل خ ط أ يعني لولا ا ل خ ط أ م ا ب يفهم قديما ر ن ل طلاب أ ن ت السبب لا ف يفرح صالح ن ب ا ل خ ط أ كما نفرح بالصح كله عندنا سوا ء هكذا في موضوع الدرس ا ل خ ط أ نفرحه ب والصواب نفرحه أوه، تمام هذا <تصفيق> ه هو المعنى الجامع ممتاز تمام عليك تفضل لن تنس ى هذه الليله <تصفيق> انت اخترت انت بندقك <تصفيق> يهمنا الان انحكم الاصل انحكم الاصل يا شباب انحكم الاصل لا أ س ل م حكم、لا. الاصل المعترض لا أ س ل م أ ن النكاح يبطل بالموت بل النكاح ينتهي بلا بالموت إ ذ ا الاعتراض بيكون لا نسلم حكم ا ل أ ص ل يعني ما نسلم اذا الاعتراض يقول لك المعترض لا أ س ل م حكم ا ل أ ص ل إ ذ الموت إ ذ النكاح ينتهي بالموت وليس يبطل ب ل ا هذا عندنا نحن الشافعين هل تبطل ا ل إ ي ج ا ر ه بالموت لا هذا ما يلحن فيه عندنا ا ل إ ي ج ا ر ه ما تبطل بالموت استاجرت بعد ي ن مات المستاجر و أو ر م تبطل لا ورث ي ش ت و د ي المنفعه و ا ك ث ع ممتاز م و ا ح يكون هناك اسمعي ه نعم يا بني هزيب هنا قال اصف اصف اعطني الكتاب اعطني الكتاب بسم الله سماني. سماني قال وهم م ب و ل جزمه قال وعباره العطار في سن السلطه بغير الكفار فان الشارع اثني عشر رقم رقم ثمانية ثمانية فالنكاح ي ث ا ي فهو الاصل والفرح والاجار والجامع ه و البكلان م و والجامع عن ا ا ه و العطاء عن ن ا ل ع نحن الذي فهمناه عبد على م ن ف ح ه هذا البطلان بالموت الا الحكم البطلال بالموت هو, هو الحكم ايش ف ا ئ د ة ل م ا يقول عقد على منفعه ة ذ البضع هذا عقد على م ن ف ع ة ا ل ش ق ن ا ه او الارض او الاندفاع بها كل الله منهما عقد على منفع ة فائدة ايش لما ما بالموت يقول فتبطل أم هذا إ ن م ا هو إ ي ش الحكم ه ذ العله مره ما يقع هذا ما يقع هذا ما يقع هذا ل ا يقع هذا ما يقع هذا ما يقع ه ما يقع هذا م يقع هذا ما يقع هذا ما يقع أ ذ ا ما هذا ما يقع ه ما يقع هذا ما ع ه ا ما ن ق ع هذا ما يقع هذا ما يقع ا ل ا يقع هذا ما يقع ه ا ما يقع ه ا ما يقع ه ا ب ا ل و ا س ا ع هذا ا ل ي و م ه ذ ما يقع هذا ما يقع ه ا ما يقع هذا ما ي ق هذا م ي ق ه إ ذ ا ش ي ء ل ت ه ا هكذا نطبق نحن إ ا ج م ي ن لكن ما نسلم هذا أ ذ ا حوالي م ش ك ا ل لكن الان ن ر ن ق ر أ ن ق ر أ ونحقد ندقق الواحد、يدقر. يفهم يحاول يفهم يحترم ا ل آ ر ا ء ا ل ل ي م و ج و د ة ب ا ل ض ب ط ويحاول يتفهم ما تكون أ س ي ر مجرد ن ا ق قال تمام طيب ه ا ع ومن المنع المطلق منع حكم ا ل أ ص ل ي ولا أصح أنه مسموع و ل اصح أ ن ه مسموع كمنع وصف العله مثل منع وصف العله السابق مسموع ولا مسموع طيب إ ي ش يقول كان يقول الحنفي, الحنفي الاجاره ح ن ف ي ل إ ي عقد على م ن ف ع ة فتبطل ب ا ل م و ن يعني ه ا ذ د رتبه لا هذا مترتب على العلم لا ل أ ن ا ل ع ل ي عقد على منفعه ك ا ل ن ك ا ه هو ا ل أ ص ل و ا ل ف ر ع ا ل إ د ا ر ة وعقد على منفعه وحكم الاصل إ ي ش هو ا ل ب ط ل ا بالموت هذا هو حكم الاصل وانتم تعلمون أ ن حكم الاصل هو الذي يتعدى إ ل ى الفرع او لا إ ذ ا ا ل ب ط ل ا بالموت هو الذي سيتعدى من ا ل ن ق ا ح إ ل ى ا ل آ ن ا ل م ع ت ر ل ماذا يقول قال فيقال و ا له لا نسلم حكم الاصل لا نسلم حكم الاصل ايه بطلان النكاح بين ل ش ل ي النكاح ا لا يقتل بالموت بل ينتهي به وفرق بين الانتهاء والبطلان لانه لم يعترض المقصود ما اعترضت المقصود الذي هو الفرع تمام إ ن م ا أ ن تكلمت ت عن ا ل أ ص ل لكن اصح ل أ انه مقبول طيب، ركزوا معي اسمعونا ركزوا معي اسمعونا ن ت ك د م معنا هنا في اركان القياس انه يشترط أ ن يكون حكم ا ل أ ص ل متفق ع ل ي ه له و إ ن ا لكم هذا إ ن م ا هو الشرط في ا ل م ن ا ظ ر ا ت له حتى يكون استدلال المستدل حجه على خصمه فلا بد أ ن يكون حكم ا ل أ ص ل متفقا عليه بينهما متفق بي ل الآن, الآن بعد ما عرفتم منع الأصل منع حكم الأصل سؤالين السؤال أول هل يسمع أم لا يسمع؟ هل يسمع أم لا يسمع؟ قالوا آ ن منع منع بجيئنا ما تمام بعد عرفتم يسمع يسمع يسمع يسمع حكم أم أم و لاصح ن لا انه يسمعنا لا صح لنن طيب السؤال هل ينقطع السدال ل ا ل م س ل م د هل السدال ل ا ل م س ت م د ينقطع يعني ما معنى ينقطع يعني انت يعني الان الحنفي هذا هل بمجرد ما نقوله لا نسلم حكم الاصلي ينقطع السدال ل الحنفي في ا ل م ن ا ظ ر ة هل ينقطع قلنا لا ما ينقطع ل ا ص ح انه ما, ما ينقطع بل ايش قال بل للحنفي أ ن يثبت حكم ا ل أ ص ل بذكر ل يرد عليه الحنفي يقول بل حكم ا ل أ ص ل كما ذكرت و الدليل عليه كذا و الدليل عليه إيش؟ قال لك هو ا ل أ ص ح أ ن المستدل لا, لا ينقطع به أ ي لا ينقطع استدلاله أ ي لا يبطل استدلاله به أ ي بهذا الاعتراض الذي هو منع حكم ا ل أ ص ل لا ينقطع ايش السبب طرح ث ل ا الخطوط ل أ ن ه منع م ق د م ة من مقدمات القياس القياس ا ل م ق د م ة ا ل م ق د م ة ا ل أ و ل ى أ ن ا ل أ ص ل معللل وانه يجوز القياس, القياس عليه و أ ن هذا ا ل أ ص ل م ع ل ل و أ ن حكم ا ل أ ص ل ي كذا و أ ن ع ل ة ا ل أ ص ل كذا تمام هذا غايته منع م ق د م ة من مقدمات ا ل ق ي ا س فله أ ي المستدل اثبات ت ه أي إ حكم ا ل أ ص ل كسائر المقدمات كسائر المقدمات هو يذكر الدليل على ا ل ع ل ة التي هي م ق د م ة يذكر الدليل على حكم الاصل يذكر الدليل على وجود الحكم في ا ل ف ر ح لا م ك ن ك ا ع ل م ا ت ل م ان ع ل م ان ل م ان تتعلم ا ل م ان ت ت ل م ان ت ت ع ل ان تتعلم ي ن ل م ان تتعلم ان ل م ان تتعلم ان ت ت ل م ان تتعلم ان ل م ن ت ت ع ل ن ت ت ع ا ل م ان ت ت ل م ن تتعلم ان ا ل م ان ل م ن تتعلم ان ت ت ع ا ل م ا ل م ا امعناه انه بمجرد ما ي ع ت ر عليه المعترض ويقول له أ ب لا و ا ل م م حكم ا ل أ ص ر ي ينقطع لاستداء ح ك م ليش قال أ ص ل ا لان الكلام بينتج ا ل آ ن ايش المقصود من إ ث ب ا ت حكم الفرع له الان بيتحول الكلام من إ ث ب ا ت حكم الفرع إ ل ى إ ث ب ا ت حكمه ويؤدي ل ل ا ن ت ش ا ر وهذا الانتشار م ح ظ و ر في ا ل م ن ا ظ ر ة قال وقيل ينقطع للانتقال عن إ ث ب ا ت حكم ا ل أ ر ف ع الذي هو بصدده إ ل ى غ ي ش إ ل ى إ ي ش هذا القول الثاني ها؟ هذا هو القول الثاني القول الثاني قول إ ي ش قال وقيل ينقطع به إ ن كان ظاهرا يعرفه أ ك ث ر الفقهاء بامكان ظاهر يعرفه اكثر الفقهاء تمام قال وقيل ينقطع به ش ر ط ي ن ش ر ط ي ن ايش ش ر ط ي ن أ ن يكون ظ ا ه ر أ ن يكون إ ي ش ظ ا ه ر تمام أ ن يكون حكم الاصل ظ ا ه ر تمام والثاني ش ر ط أ ن لا يقول المستدل إ ن سلمت حكم ا ل أ ص ل و إ ل ا دللت عليه إ ي ش مقول البول قال ولم يقل المستدل في استدلاله ان سلمت حكم الاصل والا نقلت الكلام اليه يعني, يعني يقول له وحكم الاصل كذا ثم قاله المستدل إ ن سلمت ا حكم الاصل والا نقلت الكلام ا ل ي قال ف إ ن ه ان قال هكذا ما ينقطع استدلاله أبداً, ابدا لانه اشار اليه قال وقيل ينقطع ان كان ظاهرا يعرف ا ر ث ب الفقهاء ولم يقول المستدل في سلاله ان سلمت ح م الاصل والا نقلت ل ك ل ا م لي بخلاف ما لا يعرفه الا خلاصه او قال المستدل ذلك فانه لا ينقطع به فإنه, فانه لا ينقطع تمام فانه أ ي فانه لا ينقطع به اذا متى ينقطع اي يقول الثالث ينقطع في حالتين اذا لم يعرفه تمام إ ذ ا كان ظاهرا يعرفه اكثر ا ل ف ق ه ا تمام الثاني إ ذ ا لم يقل المستدل إ ن سلمت حكم ا ل أ ص ل و إ ل ا ن ك ر ت الدليل و إ ل ا نقلت ك ل ا م ه والا ن ق ل كلامها وقيل غير ه ا وقيل غير ا إيش؟ غير ه ا طيب لا إ ل ه الا الله محمد ا ل ل صلى ه ا ل ل عليه وسلم. ه طيب. ا ل آ ن ا ل س ؤ الاول ل نحن نتكلم ا ل آ ن عن من حكم الاصل ا ل س ؤ ا ل الاول هل يسمع قلتم نعم يسمع الاصح ان ه يسمع سين اثنين هل ينقطع السلال ل ل م س ت د قلتم الاصح انما ه ينقطع السلال لا ا ل م س ت د سين ث ل ا ث ة ت م ا م اذا ذكر الدليل على حكم الاصل هل ينقطع ا ل م ع ت ر ض و انما ينقطع ايضا المعترض من المعترض يذكر د ل ي ل آ خ ر ا ل آ ن سمع ب ا ل أ ص ل الحنفي الان الحنفي قال لا اسلم أ ن حكم ا ل أ ص ل ما ذكرت قاله الحنفي بل حكم ا ل أ ص ل ما ذكرت والدليل عليه كذا الان هل ينقطع اعتراض المعترض لا ما ينقطع اعتراض المعترض لك أ ن ترتدي الى اعتراض اخر ولذا قالت ان اعتراضي ه الاعتراض ص الاخر ولهذا ل بل ل أن يعترض قالت د ل ل لأنه ي قد ان اعتراضي ي الاعتراض ي له لقلوده أن على المقصود قال والاصح أ ن ه أ ي المستدل ادل اي, أي استدل عليه أ ي على حكم ا ل أ ص ل بدليل لم يندقع المعترض بمجرد د ل ك يعني بمجرد استدلال المستدل بل له أ ن يعترض ثانيا الدليل يقول مثلا هذا الدليل الذي ذكرته صحيح ط ي له يعترض قال بل له أ ن يعترض ثانيا الدليل ل أ ن ه قد لا يكون صحيحا قال وقيل ينقطع خلاص إ ذ ا رد عليك ي ن ق ض ع قالت تعترض وقيل ينقطع فليس له أ ن يعترض قال اذا اعترضت فوق الاعتراف هذا خروج عننا عن المقصود خروج عني ايش عن المقصود طيب اسمعوا لك طيب ا ل آ ن بيتكلم في م س أ ل ة ثانيه ايش ا ل م س أ ل ة ا ل أ خ ر ى هذا واضح إ ن شاء الله ولا ان شاء الله تمام ولا صح أ ن ه أي ا ل مستدل اندل اي استدل علي اي لا حكم الاصل بدليل لم ينقطع المعترض ل م ج ر د اداره م ل له أ ن يعترض على ذلك ل ل ل ي أ ن ه بدا يكون صحيحا ولا ينقطع خاص ايش ابغى يتعلم ل أ ن ه م عدل يعترض فليس ل هو يعترض الخروج ب ا ع ت ر ا ض ي عن المقصود طيب الان آ ن ل آ اسمعوا ا ل آ ن ب ن ت ك ل م على م س أ ل ة جديده ايش ا ل م س أ ل ة ا ل ج د ي د ة ا ل م س أ ل ة الجديده تمام، التي بنذكرها وبنتكلم عليها تمام؟ هل, يجوز، تمام؟ هل يجوز ايراد عدد من الاعتراضات هل يجوز ايراد اعتراضات يعني ا ل آ ن يقول لك مثلا ً اسمع يعني تبكي جمعي ا ل آ ن اسمعوا شكو كيف ا ل آ ن الواحد منكم محامي يسمونه قانون المرافعات في ح ا ج ة المرافعات يسمونها ا ل د ف و ل ينتم اول دفع مانفع ينتم الثاني مان ينتم الثالث ينتم الرابع ينتم الخامس علامه ان يكون لك سبعه اعتراضات ا ي ت م في عقول ان القياس المقدمات حق القياس الاصل تمام ا ل ع ل ه الفرد اول شيء ي ا ي اعتراض ويقول اسمع اول اعتراض ي ج ي ب و ح ق ن ا من حق الاصل ه ي ق و ل عندهم واحد اعتراض لا تمام لا أ س ل م حكم الاصل لا أ و ل احترام لا أ س ل م حكم الاصل لكن حكم الاصل ثلاثه بين الحكم الاصل ي ج ي ل ا ح ت ر ا م رقم اثنين لا اسلم ان حكم الاصل مما يجوز فيه القياس تمام مما يقاسها عليه تمام فالاعتراف كان ما لا أ س ل م لكن الدليل ر ا ان هذا حكم الاصل مما يقاس ع ل ه جاب له الضربه ايش ا ل الثالثه لا أ س ل م ان حكم الاصل معلل تمام بل تعبد كم انا ك م أ شاء ي تابع كم من وعاد هتابع ب ا ل أ ص ل كم من وعاد ها كم من و ع ا ت ثلاثه لا يسلم ا ح ك م ا ل أ ص ل لا يسلم أ ن ه ما يقاس عليه لا يسلم أ ن ه معلل تمام لمن هم ببعد البيت ك ل ه ذ لي مشهد ب جيء لقمر ب ع ل ا تمام لا اسلم تمام عله العصر العله التي حتى ما م س ل م لها ا ل ع ل تمام بعدها تمام لا أ س ل م أ ن هذا الوصف ع ل ة الاصل تمام جابلوا العثمان بعدها خمسه اثبتت ن هذا الوصف هو ع ل ة الاصل أ ن هذا الوصف ع ل ي ق و لا و ل اسلم أ وجود هذا الوصف وجود هذا الوصف في الاصل لا ارسل منه موجه امام لا ارسل منه موجه امام لا أ س ل من أ هذا الوصف م ت ع د سلمنا لا أ س ل من أ هذا الوصف متعدي بل هو اصل أ ت ع ب الدليل انه متعدي أ ج ي ب له ب ا ل م ن ع رقم كم صلب س ب ع ة لا اسلم وجود الوصف ف ي ن ق ل ا س وفرش شوف كيف ي ا ل ا خ ل ا ط كم اعتراضات من المنوع كم منوع س ب ع ة سبعة, سبعة. في حكم الاصل و ا ر ب ع ة في ا ل ع ل ة و بعضهم يقول لا ث ل ا ث ة في ا ل ع ل ة و واحد في ا ل ف ر ق ش و ف اول شيء ي ب د أ الانطلاقه من ا ل ا ن ط ل ا ق ة من حكم الاصل لا وسلم حكم الاصل سلمنا تمام لا وسلم أ ن ه مما يقاس سلمنا أ ن ه مما يقاس لا وسلم انه معلم سلمنا انو معلله لا أ س ل م أ ن ا هذا الوصف ع ل ّ ه سلمنا ان هذا الوصف ع ل ّ ه لا اسلم وجود ه ل العلم بلاش في الاصل سلمنا وجود ه ل العلم الاصل لا اسلم أ ن ه ا م ت ع د ّ ي ة بل ق ا ص ر ة سلمنا انها م ت ع د ّ ي ة لا اسلم وجودها في الفرع شفتك ي في المنوعات كلها تترتب ك ا طيب السؤال يفرض نفسه الان هل ي ج و د الاتيان بها كلها معا ض ر ب ة و ا ح د ة ع م يوتيوب برضه ر ت ب واحد يعطيه ا ل ض ر ب ة ا ل أ و ل ى ردها يعطيه ا ل ض ر ب ة الاولى الثاني ردها يعطيه ا ل ض ر ب ة ا ل ث ا ل ه يقول يجوز ترتيبها ويجوز ان ياتيبه دفعه واحده ف كمان ذكر صاحب ا ل ا س ا ذ ل ة قال وقد يقال قرائع يقال من طرف المعترض في ا ل إ ث ي ا ن بمنوع مترتبه اين نسلم هم ا ل أ ص ل ي سلمناه لا رو... نسمع قال وقد يقال من طرف المعترض في ا ل إ ث ي ا ن بمنوع ب منوعه م ن و ع م ن و ع يعني ج م ع ة هذه م ن و ع م ت ر ت ب ة معناها يعني كل واحد مترتب على ا ل ث ا ن ي ة هذا ر ل ا س م ع ي الاولي وحده الثاني مترتب على الاول والثالث مترتب على ما قبله والرابع مترتب على ما قبله كل واحد مترتب على الثاني كل واحد مترتب على الثاني يعني كل واحد يعني يستلزم ع ن ي ي تاليها متلوها يعني يستلزم الاعتراض ان حكم الاصل معلن يعني انه مما يقاس فيه ومما يقاس فيه ي س ت ل ز ن حكم الاصل هذا لا و ح د نسلم ت متروه تمام لايب لايب نسلم حكم الاصل سلمناه ولا نسلم أ ن ه مما يقاس بجواز في كونه مما ن اختلف في جواز في الاكياس فيه す لمنا ذلك ولا نسلم ان <لم> <لا. S 2> س ل م ن ا ذلك ولم نسلم وجوده بالفرع فهذه سبعه من منوع تتعلق ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى منها بحكم ا ل أ ص ل و ا ل ا ر ب ع ة الباكيه بالعمله مع الاصل والفرع في بعضها وقد بيت ذلك الحاشية بأنك سلام <تصفح> <تصفح> <تصفح> <العال> من الآن يدار أنا أبقرأ وقد يقال, وقد يقال عن المعتقد لا نسلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم انه مما يقاس فيه سلمنا ولا نسلم انه معلل سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصفه عله سلمنا, سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم المتعدد سلمنا و ل نسلم وجوده في البر الاعتراضات كلها يجيبها مره ت ف ع ل ه تمام يعني و هذا معنى ا هو ل سلمنا يعني افترضنا افترضنا و قدرنا و خممنا انك توبت عليه فيجيك اعتراض ثاني سلمنا انك توبت عليها و نحن سلمنا بهذا يجيك الاعتراض هذا سلمنا بهذا يجيك الاعتراض هذا ليش كيف تسلمنا لانه لأن كل واحد من ياتي بعد مترتب على ما ما قبل رتب علامه طيب قال هنا قال وقد يقال أ ق ر أ الشرح ل الان وقد ق ي ا من طرف ل ل م ع ت في ي ا ا إ وقد يقال من طرف المعترض في الاتيان بمنوع م ت ر ت ب ة بمنوع م ت ر ت ب ة ما معنى ك ل م ة م ت ر ت ب ة بمنوع جمع م ن ع مترتبه ة أي بسي معكم ن اي ف ي س ت ل س م تاليها متلوها ا ي التالي لا التالي استلزم ده و لا يستلزم ده تمام, تمام. التالي يستلزم ا ل م ت ل و ب التالي يستلزم ده يستلزم ده وهذا يستلزم、آه. هذا هذا تالي ولا متلوك و لا تالي ولا متلوك يعني لما انا أ ق و ل لا اسلم ان حكم الاصل معلم معناه انك مسلم ان حكم الاصل مما يقاس فيه م ع ن ا ك أ ن ك مسلم أ ن حكم ا ل أ ص ل مما ي خ ا ص س فيه الله طيب قال لنا طيب ترى اول أول ا ع ت ر ا ض ة مباشره هي كلها بيجيبها مضى لا نسلم حكم الاصل أ ص ل ذلك حكم ل أ لولا بعدين سلمنا يعني سلمنا ان حكم ا ل أ ص ل ما ذكرت لا نسلم ولا نسلم أ ن ه مما ي خ ا ص ي لجواز ك و ن ي مما خفيفه في جواز القياس به والمستدير يرى والمعترض غيره سلمنا ذلك لا نسلم ولا نسلم انه معلم لجواز قومه تعبدي سلمنا ذلك لا نسلم ان هذا الوصف علته لجواز ك و ن ي غيره سلمنا ذلك لا نسلم وجوده وجود هذا الوصف في الاصل اي وجود الوصف في الاصل سلمنا ذلك لا نسلم ان هذا الوصف متعدي الجواز ك و ن ي ق ا ص ق س ل م ل ذلك لا نسلم وجوده بالعلم ل يعني هذه الاعتراضات م تمام ب ا أسرلتها ت هكذا ورود هذه الاعتراضات ق ا ل ف ه ذ ه سبعه منوع تتعلق ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى منها ب ح ق ا ل أ ص ل و ا ل أ ر ب ع ة ا ل ب ا ق ي ة تمام ا ل أ ر ب ع ة ا ل ب ا ق ي ة تتعلق ب ا ل ع ل ة مع ا ل أ ص ل والفرد في بعضها ب ا ل ع ل ة ل أ ن لا أ س ل م ان ع ل د ك ا ل أ ص ل كذا وامنع كرس البلاد الوسط ا ل ع ل ة و ا خ ر ة يرد ا الله بالحشي أنت بيّنت ذلك اسمع. يلا كيف اسمع عليهم يا الله الآن أعطاه سبع اعتراضات ل د ف و كل السبع ا كيف ل ه أعطاه ا ك يجاوب عليه ك ي فيجاب و عنها ل بالدفع لها على ترتيبها السابق بما ع ر ك من ا ل ر ك المذكوره فيدفعها إ ن م ر ي د ذلك والا فيكفي ا ل ا ت ص ا ر على دفع الاخير منها قال فيجاب عنها بالدفع لها على تركيبها على السابق يدفعها على واحد واحد يدفعها يدفع الاول ما يدفع الثاني ما يدفع الثالث واحد م م ا عرف من الطرق المذكوره في دفعها تمام لما لك لا ا س ل ل حكم ا ل أ ص ل ي ق و ل و ه حكم ا ل أ ص ل دليل وكذا تمام يبين مثل يقول واحد يبين حكمه ان هذا مما يقاس به يبين انه صعب انه ليس معدل وليس صعب ي ب ي ن ان ه يبين كل واحد و قال لنا إ ن ه ا طيب قال طيب قال هذا محل الجواب عن الكل ان أ ر ي د ذلك ان أ ر ي د الجواب عن الكل إ ذ ا ما أ ر ي د الجواب عن الكل في, في دفع التالي في ن ف ع ه ا ل أ خ ي ر ل أ ن ه ا ل أ خ ي ر هذا مترتب على أ ن ا ل أ ر ب ع ه كلها د و ل ه صحيحه السنه خ... كلها ص ح ي ح يعني لما تعترض تقول لا اسلم أ حكم... ن العله موجوده في الفرع لا معناه انك مسلم ان هذه عله معناه ا ن مسلم ان العله متعديه و مسلم انها موجوده في الاصل و مسلم انها عله و مسلم ان حكمه اصل معلل ومسلم انه ما يجوز مقياس فيه ومسلم انه حكم الاصل كذا لما ت ع ت ر ض بالاخير بس معناك انك مسلم بهذه كلها لا بعد معنى هذا انك تجيب على الاخير هذا بس تجاوب على ل ا خ ان اردت تجيب على الكل فاجب ي عن ل الكل و إ ل ا يكفيك ان تقتصر على جوابها يا ك م ا ا ل أ خ ي ر ي س ل ز م الكل بتبتعتر. بتبتعتر. لا خير هذا ي س ل ز م لا الكل كمام؟ يا ش ب خ تامين طيب شوف هذا يرتب ذهنك كيف تعترف ترتب طيب ل ا طيب ا ل آ ن السؤال ي بيجيلي طرحته عليكم قبل قليل يقول السؤال؟, السؤال يقول هل يجوز إ ي ر ا د اعتراضات تمام اعتراضات في وقت واحد معا تمام اعتراضات معا أ م لا طيب الاعتراضات تاره يكون نوعها واحد وتاره ان تكون أ ن و ا ع ه اه الاعتراضات اما منوع أ و معارضات او نقوم أ و عدم تاثير هي ا ر ب ع ة م ن و ع أ و نقوم أ و م ع ا ر ض ة ت م ا م أ و إ ي ش أ و أ و عدم ت أ ث ي هي أ ر ب ع ة هذه ممنوع هو اي ق ا بي م بيقولك ل في ا ل ح ق ي ق ة كلها ترجع إ ل ى المنح كل ه الاعتراضات ا في ا ل ح ق ي ق ة ترجع إ ل ى إلى, إلى المنح فيجي بعدين هو ا ح ي ن يقول لك هذه ا ن و ا ع ا م ع و ا ل آ ن السؤال يقول إ ي ش ا ل م س أ ل ة هل يجوز, يجوز؟ ايراد اعتراضات م ت ع د د ة أ ب ل ا نقول أ م ا كونها من نوع واحد فيجوز أ م ا كونها من نوع واحد يجوز كلها ب ن و ع يجوز كلها ب ن و ع يجوز ه كلها عدم تاثير يجوز ك ل ه ا ن ي ق و يجوز م ت ر ت ب ة س و ل ي ا ل م ت ر تكون م ا ؤ و ل ي ه لانك تكون مسؤوليه ا ن ك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون م س ت و ل ي ه ا ب ا ل ت ر ت ي ب م س ل ا ً ق ا ل ك ي ش ا س م ع و ل ق ا ل ا ل ا ع تكون م س ق و ل ي ه ل ا أسلم أ ن مسؤوليه ل ا م و ج ك و ن م س ؤ ا ل ي ه لانك ت ك و ث م قال ل ا أ س ل م أ ن ح ك م الأصل م ع س ؤ و ل ا أ س ل م تمام ان هذا الوصف عله جابها غير مرتبه جابها غير ما ه ينظر كم ما ينظر يا استاذ وهي مرتبه يستجيبوا تاريها متروها قلنا لان التسليم هذا, التسليم هذا لما يقول هنا لما يقول ا ل ا سلمنا سلمنا سلمنا هل هو تسليم حقيقي لا سلم تسليم دقيقي لو سلمنا لك معناها افترض انا لو سلمت لك لا ا ع ت ر ا ن وانا لو سلمت لك مذا ا افترض اننا لو سلمت لك مذا اعتراف اذا التسليم هذا تكبيري اذا ما م ظهر م ت ب ة ما د ا ر ه ا من نوع واحد ما د ا ر ه ا من نوع واحد ما ي ض ر تمام اذن السؤال يقول, <تصفيق> يقول سؤال هل يجوز ايش يقول السؤال هل يجوز إ ي ر ا د اعتراضات من نوع واحد يجوز بدون خلاف سواء كانت م ر ت ب ة أ و غير م ر ت ب ة م ر ت ب ة كمان عندك في ا ل س ب و ر ة تقول ليش ه إ لا أ س ل م حكم ا ل أ ص ل كذا سلمنا لا أ س ل م انه مما يقاس فيه سلمنا سلمنا ذلك لا أ س ل م ان حكم ا ل أ ص ل معلم يعني معناها تقول ليش ت ق و له إيش؟ لا أ س ل م وشيء ولو سلم و ص ل لنا وصلت لنا وصلت لنا وصلت لنا أ ص ل ت لنا و ص ل ا وصلت لنا وصلت ل ا وصلت لنا وصلت لنا وصلت ن ا وصلت ل ا ي ق ا س فيه ل ا أ س ل م أ ن ه وصلت ل ن ج وصلت ل ا و ص ت لنا وصلت ل ن وصلت ن ا أ ص ل ت ل ن ه م ع ل ت لنا وصلت لنا أ ص ل ت لنا وصلت ل ا ل ت ل ا و ل وصلت لنا وصلت ل وصلت ل ا وصلت لنا وصلت لنا و ص ل ل ا وصلت ل ن وصلت ا وصلت لنا و د في ا ل ت ص ل ولو سلمنا بذلك لا اسلم انه ايش متعدد ولو سلمت انه متعدد لا اسلم انه موجود و لا ا ل ت ش ل ي م ده معناها تقليليه ة ا ف ت ر لو افترضنا لو افترضنا معناها طيب اسمعنا قال لك اسمع ن ا قال, قال فبسبب جواز تعدد المنوع يجوز إ ي ر ا د اعتراضات وهو أ و ل ى من قول ا م ع ا ر ض ا ت ل أ ن نوع من نوع كالنبوء بيجيب نبوء كلها أ و معارضات كلها في ا ل أ ص ل أ و الفرع أ و منوعه ل ي ش السبب ل ي ش السبب يجوز ل ي ش السبب ل أ ن ه ا كسؤال واحد ل أ ن ه ا كسؤال ه ناخذ ما معنى ك ل م ت سؤال اعتراض ل أ ن ه ا كاعتراض واحد. والمعترض ح د و ا بمعنى واحد و ا ل ا ع ت ر ا ض والسؤال بمعنى واحد في علم الجلال يسمونه السائل نعم يمين يمين يمين ل أ ن ه ا كسؤال واحد ل أ ن ه ا كسؤال واحد ي بعدين قالنا نعم. قال لنا شو اسنعم يا م ت ر ت ب ة كانت أ و ل ا ي هجوز م ت ر ت ب ة كانت أ و جبت لك أ ن ا هدي م ر ت ب ة وجيب بدات مرتبه ا ش هذا في ا ل ب ن و ع ه يلا في النقد من ج ي ب ل ك في ا ل ن ق و م ا ل م ف ر و م في النقد تقول ليش لا أ س ل م تقول في النقد علتك هذه م ن ق و ض ة بكذا ولو سننا أ ن ه ا غير م ن ق و ض ة فهي م ن ق و ض ة بكذا أ م ا انت تجي في ا ل ب د ا ي ة تقول علتك م ن ق و ض ة بكذا و م ن ق و ض ة بكذا لا ما هو مرتبه ة لما و ل ك مرتب ق ل و ا علتك ما جعلته علا منقوض مثلث من ف إ ن سلمنا ف إ ن لم سلمنا أ ن ه ليس منقوض م من ث ل فهو منقوض من ذكر الله لا مرتب ل ا غيرك على كل حال ما دام نوع واحد ما دام نوع واحد يجهز لماذا ل أ ن ه ا كسؤال واحد كلها منوع كلها نبوض كلها معارضات كلها على ت ا ك ي د تمام سين اثنين هل يجوز إ ي ر ا د اعتراضات هل يجوز إ ي ر ا د اعتراضات م ت ع د د ة معا وهي ليست من نوع واحد بل من أ ن و ا ع بل من أ ن و ا ع بل من أ ن و ا ع يعني ما معنى من أ ن و ا ع يعني مثلا منوع من ويش إ وعدم ت أ ث ي ر ه من منوع و م ع ا ر ض ة هل يجوز أ م لا ه ل أ ص ح هذه في ا ل م س أ ل ة ث ل ا ث ة م ل ا ه ا ل أ ص ح الذي اختاره شيخ ا ل إ س ل ا م هنا قال وكذا ما شانك يا شيخ الاسلام يجوز يجوز ماذا إ ر ايراد د إ م اعتراضات ذ ا من أ ن و ا ع في ا ل أ ص ا ح كلها بنجيبها معا دائما مثل ذلك النقد وعدم ا ل ت أ ث ي ر و ا ل م ع ا ر ض ة وان ن ك وإن كانت م ت ر ت ب ة يجوز ع ن وإن كانت ي مترتبة إجوز ل أ ن ه ا يعني لا نقطه م ع ك الداعي لعدم ا ل ت أ ث ي ر وماشي داعي ل ل م ع ا ر ض ة وين كانت م ت ر ت ب ة ما معنى م ت ر ت ب ة الان بيشرح لنا م ت ر ت ب ة ايش معنى لا قال أ ي يستدعي تاليها تسليم متلوه التالي يستدعي ت س ل ي م المتلو لا ل لا. يعني لا س ت د ي ت س يعني م ا ت ق و ل و ن ت ل ان تسليم حبوب الاصل معلل معناه ان نكتبون ان هذا الاصل ب م ا يجوز ا ل ق ي ا س ة فيه مما ا يجوز لان ق ي س ة فيه ليس ي ع ي من التسليم أ ش ي العقلية الذي يجوز القياسة فيه ليس يعني من الأشياء العقلية يجوز القياسة ا هذا مما يجوز القياس فيه. قال、آه. قال ا ء لم وإن ن ك متركبة ي ت ع ي ن و ذ ك ل ش ليش, ليش يا شيخ ل ل يا ا ا إ س قلت لي قال لي أن التسليم يجوز أن هذا تقديري قال لان ت ش ل ي م ه تقديري لا حقيقي أ م ع ن ى تقديري يعني افتراضي امعنى افترضنا ان ا ح ن سلمنا لك بكذا فلا نسلم بكذا افترض افترضنا ان احنا سلمنا لك بكذا لا نسلم بكذا وهكذا هذا معنى قوله هنا هذا معنى قوله ايش لان ت س ي م ه تقديري لا تحقق أحضركم لماذا ي ن من وقيلة يجوز يعني يجوز لا لا أنواع إ يجوز لانه ما م إيراد اعتراضات يجوز إذا لماذا؟ كانت أنواع من ن أ ل يؤدي الى الانتشار الانتشار、والانتشار. الكلام محذوف ر ي ا ل م ن ا ظ ر ا ت و ق ي ل ة يجوز غير ا ل م و م ت ر ت ب ة دون ا ل م ت ر ت ب ة بغير ا ل م ت ر ت ب ة يجوز أ م ا ا ل م ر ت ب ة ما يجوز ليش قال ل لي أ ن ما قبل ا ل أ خ ي ر في ا ل م ت ر ت ب ة مسلم فذكره ط ا ي ع قال ورد ب أ ن تسليمه ل ت ق د ي ر ي لا تحقيدي ك م ا م ا مثال النوع في الاعتراضات ا ل م ت ر ت ب ة ل أ ن من ي ق ا ل ما, ما ذكر أ ن ه ع ل ا منقوض بكذا ولا ان سلم ي فهو منقوض بكذا ومثاله غير مترتبه ما ع بيقول ولا ان س ل م بين ب ا ش ر ة بيقول تماما يقال ما ذكر انه علا منقوض من بكذا ومنقوض بكذا و ب ا ش ر ة ومثال الانواع المترتبه يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الاصل ولا ان سلم فهو معارض بكذا اذن ذكرنا ه منع منع ويش ومعارضه ومثاله غير م ت ر ت ب ة ان يقال هذا الوصف منقوض بكذا أ و غير معثر بكذا وغير مؤثر لكذا يعني ذكر من اثنين معنا أ ش ر ح ه ا ع وصوله احسن هذا بالشيء السريع إ ن شاء الله الخميس إ ن شاء الله ما نكمل معنى ا ل ص ف ح ة لي و ا ل ص ف ح ة لي بس ونص يعني م ع ن ا صفحتين ايش م ع ن ا صفحتين ونص باقي صفحتين ونص م ع ن ا م ح ا ض ر ة الخميس السبت تمام الاثنين الخميس السبت الاثنين معنا كم محاضرات؟ ست. ست محاضرات ست محاضرات ست محاضرات ومعنى صفحتين ونصف ع ن د صفحتين ونصف ما يقول في كل محاضره نصف نصف نصف نص نص. عاش زيك ابعد 说话